وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبة في الله أعداء هذه الملة يعملون ليل نهار من أجل تشويه صورة هذا الدين وما من شر إلا ونسبوه إلى نبي هذه الأمة وما من مشكلة تقع في هذا العالم إلا وأصابع الاتهام توجه إلى أتباع محمد صلى الله عليه وسلم وليس من الحكمة أن نسكت عن مثل هذه الافتراءات وأن نجلس مكتوف الأيدي اتجاه هذا العدوان بل لا بد من محاربة ومقاومة هذا البلاء لا بد من ضحض الشبهات والأكاذيب التي يروج لها من قبل أعداء هذه الملة من قبل أهل الباطل والكفر والطغيان وأقوى سلاح يمكننا أن نستخدمه في مواجهة هذا العدوان هو سلاح الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى دعوة إلى الإيمان بالله عز وجل وعبادته وحده دعوة إلى اتباع الصراط المستقيم دعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال دعوة إلى حفظ الحقوق وإقامة العدل بين الناس هم يعملون على محاربة هذا الدين بالأكاذيب والافتراءات ونحن نعمل على محاربة هذه الأباطيل بنشر الدعوة الإسلامية في كل أرجاء الدنيا فشمروا على السواعد أيها الأحبة وانطلقوا في مهمتكم الدعوية أقول لكم شمروا على السواعد من أجل هذا يعيش الإنسان من أجل هذا يحيى الإنسان ويموت الإنسان وانطلقوا في مهمتكم الدعوية وتذكروا دائما قوله سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين من أحسن قولا لا أحد هو أحسن وأفضل من الذي يدعو إلى الله عز وجل وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين أيها الأحبة لا قيمة لهذه الحياة إذا كانت من أجل الحياة فقط لا من أجل عبادة الله عز وجل لا من أجل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى كيف يتقاعس المسلم أنا أتكلم عن المسلم كيف يتقاعس المسلم عن هذه الوظيفة النبوية مع العلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا من دعا إلى هدى اللي دعا إلى الهدى وعلم الناس علمهم الصلاة والوضوء إذا عمل هؤلاء بهذه الإرشادات وبهذه النصائح كان له من الأجر مثل أجورهم فالنبي صلى الله عليه وسلم يصف هذا الدين بأنه دين الهدى من دعا إلى هدى دين الهدى فلنصدع بهذا الحق في كل حدب وصوب في كل أرجاء الدنيا ولنخبر العالم بأسره عما يخالج وعما يخالط قلوبنا من بشاشه وحلاوه الايمان ولناخذ بايديهم الى طريق التوحيد والى طريق الايمان واول خطوه لتحقيق هذا النجاح ايها الاحبه اول خطوه ان نكون نحن اول من يتشبث ويتخلق بما ندعو اليه لانه اذا كانت اعمالنا مخالفة لدعوتنا لم تلقى هذه الدعوة صدى في أسماع الناس لم تؤثر فيهم أبدا ولذلك يقول الله عز وجل منكرا على بني إسرائيل أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون فليس من العقل ان ندعو الاخرين الى دين الاسلام ونحن لم نلتزم بعد باحكام هذا الدين هذا ليس من العقل كما قال الله سبحانه وتعالى افلا تعقلوا ندعو الاخرين الى دين الاسلام وهذا هو الحاصل بعض الناس يكلم الاخرين عن هذا الدين وهو اصلا لا يعمل بشرائع هذا الدين هذه طامه كبرى ولذلك كلما اردنا ان ندعو احدا Iedereen, de deuren van de kuffaren zijn en hen vragen om de toegang tot deze religie, vragen ze van ons over wat is gebeurd met قال هذا الذي يصنعه هؤلاء الشباب في الشوارع المغاربة منهم وغيرهم هل هذا من الدين في شيء فنجد أنفسنا في موضع حرج ماذا نقول لهؤلاء كيف نقنع هذا الإنسان نقنعه بعدالة الإسلام السامية كيف نقنعه بعدالة الإسلام وأبناؤنا يمارسون الظلم في حق الناس كيف نقنع هذا الرجل نقنعه بأمن الإسلام وأبناؤنا قد ادخلوا الرعب إلى قلوب وإلى بيوت الناس كيف نقنعهم بعظمة الإسلام وأخلاقنا لا تتلائم مع أحكام الإسلام فما أحوجنا إذن أيها الأحبة إلى حسن الخلق في دعوتنا إلى حسن الخلق في معاملتنا مع الناس نعم بعضهم يعمل على تشويه هذه الصورة ولكن لا تنسوا أن أبناءنا يعملون على تشويه صورة الإسلام اليوم فهم يساعدون هؤلاء على تشويه صورة الإسلام فما أحوجنا إذن إلى إصلاح أحوالنا إلى حسن الخلق في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى إن حسن الخلق أيها الأحبة يفتح قلوبا غلفا وأعينا عميا واذانا صما ويشرح الصدور لتقبل دعوة الإسلام لتقبل الحق ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم الي وأقربكم مجلسا مني يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا من أحبكم الي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة يكون هذا الإنسان يكون قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم ما هي صفة هذا الإنسان؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم احاسنكم أخلاق يوم القيامة يتحل بالأخلاق الحميدة وقال صلى الله عليه وسلم إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم بحسن خلقه يبلغ درجة من؟ الصائم القائم الذي يصوم النهار ويقوم الليل بحسن خلقه إن حسن الخلق ايها الاحبه من أهم أسباب نجاح الدعوة الإسلامية بل نجاح الإنسان في حياته كلها مع جيرانه مع أهله مع أصحابه مع شركائه مع العالم كله وهذا يظهر جليا في اخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم في حلمه ورفقه بذلك الاعرابي الذي دخل ليبول في المسجد دخل اعرابي يريد ان يبول في المسجد فخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم بلين لو كنا نحن لنزلنا عليه ضربا ولكن النبي صلى الله عليه وسلم خاطبه برفق وبلين wel, hebben de het gevoel dat het gevoel dat يطلب منه العطاء اعطيني يا محمد يقول له هكذا يتعامل مع من مع نبي هذه الأمة مع خير الناس ومع ذلك أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم من الإبل والغنم ما بين جبلين فماذا كانت النتيجة يرجع هذا الرجل أيها الأحبة إلى قومه فيصرخ فيهم يا قوم أسلموا فان محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر ويرجع الاخر الى عشيرته فيقول لهم جئتكم من عند خير الناس وهو يريد بذلك محمدا صلى الله عليه وسلم جئتكم من عند خير الناس فاجتمعت بسبب اخلاقه الحميده صلى الله عليه وسلم وبسبب صفاته الجميلة قلوب الناس عليه وتالف به الأعداء واستطاع صلى الله عليه وسلم بهذه الأخلاق أن يخرج الناس من ظلمات الكفر والشرك إلى نور الإيمان والتوحيد أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أحبتي في الله الإحسان إلى غير المسلم من أهم وسائل الدعوة وللأسف الشديد يخفى هذا الأمر على كثير من المسلمين بالرغم من أننا نعيش في مجتمع يسوده الكفار وقد قال أهل العلم يجوز للمسلم أن يحسن إلى غير المسلم يجوز للمسلم أن يحسن إلى غير المسلم وأن يتصدق عليه ان كان فقيرا وان يهدي اليه ان يعطيه هديه ان كان غنيا ومن ذلك ايضا ايها الاحبه قضاء حاجه الكافر واعانته فقد قال اهل العلم قضاء حاجه الكافر لا باس بها لا باس بها اذا كان ليس في ذلك معصيه ومن ذلك ايضا ايها الاحبه ولا سيما في هذه البلاد عياده مرضاهم ان يذهب المسلم لزياره الكافر المريض هذا يجوز هذا يجوز شرعا استنادا على ما ورد في صحيح البخاري ان غلاما يهوديا كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم كان يخدمه فمرض فاتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده يزوره فقال له اسلم فاسلم فلا بأس بزيارة الكافر في مرضه لا سيما إذا كان في ذلك مصلحة أن يدعوه الإنسان إلى هذا الدين العظيم وهذا الذي صنعه النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى هذا الغلام اليهودي ودخل عليه فتأثر هذا الغلام بزيارة النبي صلى الله عليه وسلم وتأثر بها أبوه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله كما قلنا سابقا نحن امه نريد الخير للجميع أمة أخرجها الله عز وجل رحمة للعالمين فنريد لهؤلاء الهدى الهداية والإيمان والتوحيد اقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم يذهب إلى هذا الغلام ويقول له قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله فالتفت هذا الغلام إلى أبيه ونظر إليه فقال له أبوه اطع أبا القاسم أطعه أطع أبا القاسم فتلفظ بالشهادتين نطق بها قال لا إله الله، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أعتقه من النار بي أين نحن من هذا كم من مرة زرنا كافرا في مرضه ودعوناه إلى الإسلام نعم قد يسلم وقد لا يسلم الهدايه بيد الله عز وجل ولكن الإنسان يأتي بالأسباب ولا بأس ايضا للمسلم أن يزور أقاربه من غير المسلمين ويتحقق هذا ويتأكد في حق الوالدين فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بنت أبي بكر بزيارة أو بصلة أمها المشركة فهذه بعض صور احسان يمكن للمسلمين استغلالها مع غير المسلمين بهدف ترغيبهم في هذا الدين بهدف قيادتهم إلى هذا الدين وإدخالهم في هذا الدين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وقومنا صلاتكم ورحمكم الله